يا ايها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين kum. قبلكم لعلكم تتقون.الذي <تصفيق> جعل لكم الأرض في راشد والسماء. What wow. wow. فلا تجعلوا Eeeh! What the... What the But, But in. وعدت للكافرين وبشير كلما رزقوا منها من ثمارة الرزق قالوا, <تصفيق> قالوا Wala hu Sadek Allah.